ستة، استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك فاتح في المطعم أهلا وسهلا يا سيدي أهلاً بك تفضل، هذه قائمة الطعام، ماذا تريد من المأكولات؟ أريد حساء العدس أولاً، بعده أريد السمك مع الخضروات لو سمحت حاضر يا سيدي، ماذا تفضل من المشروبات؟ أريد عصير البرتقال من فضلك هل تريد حلوى أيضا؟ لا شكرا، سأشرب الشاي بعد الطعام حاضر يا سيدي، طلباتك جاهزة بعد عشر دقائق